يا جهي سعيد نكا اخو شعكو او مومنك ايه كاسيك ايسا وها او مالعيسي اووين فكواوين العلماتي هاي لنبولي اجرا اكتسي او افو اخرجي واني قالوا هاي اذا هاي عمو افو على بعض الصالحين او رانك افو اخرجي لها ادميك فأس أكي بريبكيسي أو في الدوماي وويدي وحاسري وحايدين يعني عودي تم حتم أسبقاء انت آخر دائرة خجرة هذه آخر يعني لو أعودي يواء أكيف وآخر يسري لو أعودي يواء في أسوف في رهاي هيك لعب المالك يوم الديني يعني بأس وغانا سبعه آخر كلامه مركي إلهي أن حاضر سبعه سبعه أنا أو تسجوه أو هذا الكيس إلهي إياكا نعبده أنا قالي نفتيه إنه يكون شيئوس و أولكي و يسيره أو كهذا إلهي إياكا نعبده وأشيخ يسير إياكا نعبده أو أوليها إياكا نعبده أو سنرسوكي إن تطعي إرهان أو يعني سير قوي أنك جنوات وحان جاني يا سيري أنك في قرآن في أنك مالك يوم الديني إلا فجر كذلك الشوء أدكو مهما تائي إلا يعني أو فجر كذلك الشوء أيركي يا قفتي يا سيري وحان يعني أنكيتي أحي حال أوروب يعني أنك رالي أهان نفتي عوري الأهان أخيقها أنا سبير يودي نعسى اليدوهي وعي قبل السلوء الجيوي أعسى أفتاكي يو أنا وانوالا الله يتحيق هاي ها أهمي منعي حسابي شي أعسى حسابي مالا إن كي نختيسي أفنا ماكي أحاول سنة بيريودي فسأل إلهي الثلاث وجباه أحسن الناس غراءة بركة وحاو غراءة بضن أو هو وناك بضن أحا الحديث كان فتا سمي دعوهاي أبا عائشة لقوري وأيتري رسول إلهي صلى الله عليه وسلم فادي محاير يحسر أي الناس يبقى فيه أحسن و هناك بام صوتاً صوت حديث بالغرآن و هناك حديث حديث عن الوقت حديث كان عشري عشان الناس صوتاً بالغرآن فإذا سمعته لغرؤه فأيت من صلات ولا هساء معناك الله عشان الناس غرأت من غراء وشيء وطيران يقولون واخرها يقولون وشوع واخرها يقولون فوتكي سمجلئها يقولون الشأنوية يقولون الشأنوية يقولون ومركي هاي وليس لكي يقولون شبنا وعزنا بسرعة الله سبحانه بس الله ما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلم رب علمناك ما Vakirna bima nuslina bifadrki aladzir Yassir vahe asirvahin ya wa selamuhu alaihi wa hasiri Ahsiru ve nagiya Taksu ve انيه هدات منك ولاه وقطان هذا الولاقان او ذكر ولاه وديله ان فيهم مسلمين تو ناجيا احسنوا وناجيا مسلمين تو ناجيا هناك صلاح مسلمك او الى طلبابي اله نساري هو ناجيا ذا وليتم هدا ول ولا يرك صوتها ووضع ان الجدن وابنته يقولي حدي ولا اني لديوه هذه ما احنا يا ليله وام بني برهان راعيه وانا اجي احسن وانا رعيضا هناك أفلاء رعيضا هناك أفلاء انت تتذينك ولا يبقى هناك فرقات الفعل بك حيسك حجابنا وحي مضمو ظلم أشياء هايان كمغلا وحي مقابلتين وخبت وحالا رخي بعضا ماذا هذا قلت هاي وحطت الله رخي بعضا اما ملكتم وقد ابنك وظهرت واضوا مع وملكي غايه خواصنا وعافيه وحين ان قد عيوا او حمام اح وعافيه معي الاحتياك الهى امري ان الله يا ام رب العدل الشافي كل شيء قال الرياح سي هو اللي بقدر يا امم هاي نفسو قناه اكا او مدعيسي فوقعيسي اذل تراديسي ادلو سامح امم بس طلع على اركاء لو حبي له سامعه لاثيو او فساديس او فاد نتقلا فساعده سيدنا فساعده سوف الله يعلم المفسد من المصلح الى يعني يقيد عن اهمه انت الله بنيت له الحدود عن اهمه في حال الخلق وحان اهم اما حد عديت هي اور اي وحكينا اكو قعان تونا مكعبات زين أبر دم وحيائي و حدود وجيه دليل همدين والرهبه حداس الاورام حيلي ان امعيثي او معسد اله فقدرنا خلاف ما يعني الكفتون امم طاوله عتري اهشدوا الى الرعية الرعيضة هو نازل فرع وليتم هدد ولا يقضتها ولا يقضتها رعيضة هو الاسلاة يوم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعلمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا الله ابديت شروق <تصفيق> الاسرار يا فرين اللهم صلوا على محمد وعلى اله اجمعين وناجي جوار نعم الله نعمه يالك اله اسنوي نعمه نعمه يالك اله اسنوي نعمه نعمتي يالك اسنوي نعمه اه لدريس اله يالي يعني ادرس لي الدرس الاله ان ادرس يالي, يالي وناجيا درس فاس وليه ان ندرس يالي وناجيا معناها نعمه ضو الاله جعلتني اسو بدي لا تنفروها حتى ريننا حفيجنا نعمه نعمه الله معنى انعام قال الربا وعيالها وشغلها خاربه لمدا وصل الجوار وحسب فسر النبي لا تنفروها ديرين معنا نعم أولئي نعمين تأسني نعمي وصل سلوهي هناك أصوبية في عناية لا تنفروها هفي جننا معنا هديرين فغلما وحير زالت عن قوم زالت النعمة علاه عزوشو عن غام غام اكزوش او سعادة اي سونا او سونا غطي ويري نعم او اله اني نعمي لدرس لدرس لا ادرس انت اذي لا ادرس كيري او اله اني يا اله معنى اله جعمتي اصوبي وحاس اله اني سي او نعمي يالا ونال اصوبي يالطورا حاسكو لا تنفروها اديري اني عنكم حقيني. معالي الدرسا نعمه عزول السنه نعم ابي الله شكريه لا شكريه دلعفو اكبورينا شكريه دلعفو اكبورينا معالي النعمه وانا جسك وحالو واد ايدكم عمي انا بناخذ السوق بسم محاوي وانا جيدي جدك عمرت ايداهي اتق شكر لأنه لم يحصل على نهاية لا تنفيذها لنهي لا تنفيذها تهدي لنا فقال لما هو حاير قال لما تأكيد القلال هو هذا قال لي تشكرون عمل هذا يعني قلاله أكدي ماذا أكدي معنى ما هو حاير نعمة إليه داد السي فقال لما زالت نعمة الزوش انقومن اكزوش والله مانا يزولي وفعادة اي نقطة ونعم الله اليهم اكتوضي إليه اي حقوضي اي نقطة وهي ريحي يعني وحياه اي ناتر ماهنه نعمة وإلهي دادس ونعمي ولو سعليه وهي ريحي يعني ايكو كفريا نعمة الله اليهي لان شكرتم لازيدا لكم لان شكرتم هادة وشفرسان لازيدا لكم اي دين زياريها نعمة شفرية اني يعني وحي الهي يعني إله قومي التي يعني اتبعش لم اتبع قومي ان والله خلقت الجن والانس الا ليعبدوني واحول بضاع الهلاك وبت اكب داخلها طر خرب بي كو يعني قطر اكبل لهم عاصي البلايا كسوبين ايو في سر يعني وكو حكومه البرتوجي وعيلين الدنيا مرهت الهي عتاشو الدنيا ونعمض الهي عتاشو قلي شو برعمله شو برني عتيد الغش او مرت اي تبوط اسدوجي واي مبسونه في عليك غبت واي مثلا فاس والديره ما راوه مخايلاي نعمضت اول سي او يعني حدنه هي لوات نعمل لها محاوله وضع نعمل لها يعني اديد عنتاش وجوليي وحاس الايفون تاعي تاكل عليك ودرتيه وين انت دوكا محاوله تعظيم فاد الشكر يا يا الشكر يا الحمد لله افكر الىك ني ما صر هو موضه سي الهي افكر سي اتفورث او معسي سبك الى لست اتواصل في وح خ وب و وح الشكر و ين ماذا اولسي قالسي وحشور ام ليلن انا المغاض فاديان قد الدين اكبر او دين ليل او لو تخفف عن لاسي سيو داتا او في عن اي كلياتات بس او فافان حتى درس ود هي سينين و و او دويين هو يعني ابو شو دويين كاسب بدين بدل او ساعه وما بده دون كمالك بتي وانت غري ويعني يوم ما البابوري ابو لاسي ما انت مقايض شي غير هذا الصحه سيخوصها لغتنا إن الله لا يغير ما بقوم الإله منه حتى يغير ما بأنفسهم خفرانك على ديداء شكره على رواء عيالي يعني الصوفياء كواوين وحيقول لهم يجريم اللهم لا تعاقلنا بالسلب بعد غطاء إلهه سيبت أنا وحبه وين بقى بعد إذنه سيبت إلهه كاتوري ان اذا قام للني فكيف كنت عاجز امام شاذله رقمها واحد بكادت راديا الشكر غيد لنعمه الموجوده شكر الاله ومعنى في قوله الكسي اسكاروا الشكر هذه اودا الحمد لتراه بعدا الحسوبت وغيد النعمه نعم تبرك نحمد وحلو الحراء شكرية الوحراء شكرية ودعن تاكو جرهو نقيد لنعمتي ايهاتواء نعمتي موجودة دعن تاكو الهي شكرية وحالكو حريكتها شكرية اله وضعها تكسوب بسد تدك ادو كبر وراد كو حريكي بسد خيرواء الحمد للتي راي دائما انها الهي مخلوق <تصفيق> الاتحي وحبتتك على النارين قيبتها هاي بقى بالله عليه و كان لو يري نعيب منو يريين قالو بدين يعني الجعل منو بدين لا نحن قصرناه بينو معيشته منو سعودي و كفو غيبني يرسل لقيت لسيرتاي توفي على غدير توفي على قريوه امم بركه شاف <تصفيق> حالي نعمو مره ديك قالو شو الله من زول يسيف شو نقص يواجه الريح انتماه <تصفيق> اصل الجوار يعني وناجي دائما سدي يلاحق خصوصيه ابطوح هاكه <تصفيق> للهراء العار بالله اها المرجان الهجر حديه لو كانوا ترحبوك عم قال لي ده قرا له امغيسي او, أو زرايديس جوجت اي لماته دم ماليكات استهجري لماتي البهاء سبحانك كان الدنيا لكان انا لكاني يعني بحبوبك اما المسيج انا لكاني انا كلكو سوي لماتي وعاشقين ما انت اسلها وحي او جوجك دحداه ان ادون الزين ضروري لانه ما نعمل لها لو ثاني واحد يعني حديري ننهو وحينا كثيرين حب حب الاسلاعي حتى الاروريو الوجود سنن لحي دهي ده جريفة إلجاء عم على الخالو بلك إنسان يوح على رواها مثلا حديث يعني قبش موفو وقبل موفو وبناو حوالا حسابتو أمغير قيدي وحي بحرب لها الله وضاء الله عنايو ميشا سن ومغعيسي او, أو داع دلوكاس اتارو انا لغاظو سكرها دي بوايه وكاس نعم ذيكا ميت تهيشو شفريكا ميت تهي مين لا يهل لقيه اوه اشكو لورو لكن بدنك هايو هذا عمد وحيلا هدي موفق وطالع سوما المحلوط وحورا سوما همان يعني واشو مايان واشو مايان ماله روء مدحنا مالسهار هايو وكاس سي عمد ايليم حيلا وبيت اقاد وحن بعد كان هذا الشيء مجرب وإنك نعمل إلهة وينه يورف مثلاً قلت في روك وحورنات حباً دي ميسيقه روك وحورنات عاملو حين يعني ميه كأروأي كخاتم وأجرى حديث ما دونه يعني نبي الله ثلاثة سوديك أيضاً هل بعضاً بيسيقه روك وحوراً هل ثلاثة سوديك أيضاً تنعي سباها إن شاء الله لكن حديثي مهايو حديثي مهايو حديثي يعني سوايو إن وحيئوك أبعوه لصومه واجراك لصومه وآيو قريبا قريبا بيده حديري لنا انت واحد باب كان مجرب واننك إلهي نعم ديسي ويني يو. معناها نعم دي اله ونعمي أجرير ويني يو انتي كسبب حذي يا كسبب إلهي عظيم كهي كسبب نعم ديقصاك ونعمي إلهي عظيم كسبب ويني إلهي عظيم كرامه ااا بكاك على الارضه فاس نورى حبتي بالذق خورا ادي بيت العنايه وقبنا العناي وكفها معيدي بيكم معنيين فيكم معنيين ارتيس وحاسرات ترتيب لو عمرك حتى وحيد اوك حديث كما لا ترون باي باي هي يعني ملبرقه كالذيك اللي هي باقتيت تسعين كبير مئة كاك عدالة لغالية سايمية كاكولك حورا مواء علاقات الهدي انتساكم يعني كعمل ثلاثي ويقول شدوك جرانك بعد الهي يعني فرد مخرج السيئ عائل نعمد الهي نعمد الهي اله اللي يا الغوا انو بني لما مشهور هو ايه اثناب بن مطخ وريي عن عانس كوري يعني عندها بي ايو رقاك بغن انتا وحي ليهن عايشه لك ويري يلي وعيتري انو صلى الله عليه وسلم وعاس اركي قول موفو القحورا نبي قواه خاضي قولكي قبسكو القحورناي بعدي واترتري هل ستتذلك بعدي نبيه وعني مركزك بعدي يا حديث كان أشياء لي سبب الوروثي يعني انتهى هوايا انتهى نبيه نفتيسي فلوك اسكا سومي واترتري وعارض اسكا أفوفي اسكا ترتري وعني المركز نعمد اله لويني الرواء هياك مالوراي 100 او انتي بديله سوغليو ويني اضينا دوره دور دعني شكري اله وام حق تقدير واحد او حمد بوعداء فلوسه ونقولي دوكام بلانكار دو فاشلودي اذن تكنو ان يعني بريدجي روتي وحكتر منهم كل بريت يعني ساس كرسن وحياله بهي و في عنا بتصيروا فوق الصحوه قالول به روحو ذحديثه يقول يا حول نعم الله شكراد ساس ما هن شكراد وحواه ان لا داروا لا اله له باسمائه تدوب عن اجرى الا سين تلاوا امم اللهم ليلين عليه واسلم احسنوا مرتبه الصفوف صفيالك توستين تودي وناديه في صراط في وناجي. وناجي. في صراط صراط في صفيالك صراط في صراط صراط في يعني المناجيا قام قدرا دوللك كدوا يعني في الدوله كنتلالها هولافنا سوى معتدال مع الغائمين الهماج اتدال كود خصمياء حل صف قدرا امر كواذن النبي امر كالسنه واحسبوا غامه الصفوف وحاصلنا هذه مجدك اسويها هي يمان فينا النعس باش اصبح صداع او شراه صفقه توتسي ترجع بالجران حرايو على ماركيزتي حمره اديسوسويسه في معجدو كيف راكو حيطه تاع توكله كسن نواه اديبيس ديوييا سي جاما عملنا نحن نكون وريقا أكونالها على كل حال ننوال بغصو ان إنها ساعة سيالة لأوراة خال الله برديس أركو والصفقة لحديد الدولير في جرو إنها صفقة سوب الهواء محاية لصفقة سوب بنتيسي وحكمية تهي من الأمر من العروف هواء وتعاون على البرئ والتخوة كمية تهي على كل حال امام نووي رضي الله تعالى عنه اسمه مجموع اسمه قالوا جيته ده تسويره ده حالوالا الله ولا أو و لطاعم يانا دوس انتا تلما دوحجيو اوه خلوك خجره و يعني يعني تدسو قليو حديثت قليك اللي قليو امم امم هنا حول فوضي اسكالهرمه دنوائي أما الشيء يعني كوركوذي كميته اسكالهرومارين على مرات الفكرة كانت إنه قلأ الغلا لكن قد أبرمت هذا التوزيس تدالينا لحلو هذا أمر صنع هذا أمر صنع وهي عائل قريد صلاة اليوم يعني يستفق تسويديس إكال الضع ما لا أعلم حكامت أنه قيمت أنتا بما يجهلنا ولكن ماذا بما رسينا لحضلك يا لطيف رب يسر الله تعسروا عيني يا كريم شبننا صلوات الله وسلامه عليه وعسر أحسنوه, أحسنوه لبا وناجي لباسكم أحسنوه وناجي لباسكم ركين وناجي فكالفاق اليسين مرادات اليسين وناجي واش لي امور حالكم اهل كينو صوديا هي جديد من صوديا اذكر شيء اما كل بقى وتعال بيتي اهل اقلها كلبه احسن ونادي اما تواصلنا لباسكم بخير هات انت حرسيين أكادين تهيسين أم هجينكي أم كربصار أم عمدور أم عمامة معنى وناجية وناجية ونظيفية يعني هنشون أخاذ منا ونشون أعذك أخاذ قالوا ليها يعني من المسكين وفقير قادوا لعصان أعمل أهز كديمه تركيني قرهشتا تركيني قرهشتا أكاديمه معنا نرافضك الدوالة واصلحوا سوبيا سو. بحالكم اخرجين سوبيا وحي اها فتاعوا البيت سيني. يو وحاد انك قريد اها اتكا بيجريسي مناجية اشكدوك الوائد حتى تكون اتكاهاتين كأنكم انكو شامة بط عمل اتكاهاتين في, في حتى تكونوا ان في الناصي الحديثي كانكم حتى تظنون الاتين في الناس تفك بدحدي كانكم لنفه شامه برقه الضوره هل دي اوضت يعني ارتاح احترام اكرام بقدر مولتني سين تطوروا من في عم ولا البسكين قله او نظيف اعطوا طواه اللي كان دبرت احولني هتبقي شيء عند مناطقتين كل جواز ري او مانيسي برتوجو بتاع عندك تصو بغضني يجوا مره قلتها بركه بوني اني لحقر المعنى عوام تا ان رهودي اني ليسين تاكي يسوب صلاة تصار تاين يسين جاهلين تاين يسين انتا واحد. مرضي ايو لأفلق هذا هاي ايو لما عمضة ايو ودنك ايو اني ودي في لكن حالي راشة للديدة هو آله وحليه أكثر كيه وقال أخليه أكثر وحليه دفعه وقال الجوى أنك سوى واي ويعني لأطمان مهلكر أبقى له سوزرها لعمل هو مرافضة أمهل أودن ليها مرافضة قريغو رفتادي مريف قريغو قالي غالي إيه زيادة اسمعها حليه راشو اسكوفان إيه عمل وينوسي إيه <تصفيق> حديث كان يعني داهر كيش يخشو أروري يعني وحاس خلاف سنه حديث كليه يخشو يعني تركيه كألغاء كوي يعني هذا كالفتاء فاسي حديث خلوه ويما دونه وان شاء لحديث ثان وحيالها وحيالها ومغعيس ويسبق كليمي انه كليه راضه فيمكن هي اسمه هذا الفن زي بده بده يعمل 2 مليون انتاج كلي يعني اللي هنا كان ماسكينه مالين من شادي للمصور وادي هاي وضرب في ضربه لقدام في عن اشياء لبس الدنيا ادوك ذو الدنيا بعدي فوت الجو شدي عسيري اخبارها كامله عسيري اجمليه ساء السيد شادر امام ويمه نفع الله في وبعلومي بعدي, بعدي ما عم يركولنا سكيره بعدي عسير عظيم روايه سيدنا الدو مركز صا اخرى هذه هذه ما ادول روايه سيدنا اور حديثي ان قال الكهرباء ان دين في في عن او يعني ادوات ما ادوي لغواني ساعه دين بعضها حتى بعد ما من امام الامام شاذلي ما كان لدين من 17 الى وين في جروح طابته كم بعد حسن واي او اصل سي 3 واي وحاشيخي سهي أبل العباس المرسي عو الشيخة هاي لتكوا وين هاتكوا جراعين سلاهم مسلمين تواوين يعني انت مسلم في اسلامك لتكوا وواوين ومعوين الله وإلهي الاصلوي وواصلينك اسكميك دي هاي بركة ريسى الله للسيو بعد وحاشيلي هذي الهكارون طاوة للكاري وحسلوها هاي حاشيلي وحال لانه وحسده هو سبحان السليم هذا بك تاع حو ابو صغارتي وحالو في واهله ابو صغارتي عليهم خطير ومكتين وايد على السي السي هذا ما انا تاع رزق علي السيو فينا حسده هو سبحان عنه فاما بنعمه الرب تسحب الى الله مدين النعمه الى الله وكون شيء حدد يعني يعني لباسكي حديث تلقك واماها يجري لباسكي وناكيث تلقك حاجيري إلهي نعمدي شيء آثار تذي أني غمو غتاة حاجز ليها يجري إلهي نعمد الكسرية آثار تذي أني غمو غتاة معالي آثارت إليه كسرية نعمد إليه كسرية للشاقة هالضواء إني غريم معها ها دينيك إليه خالسيين لباسي حماستو عمل أصحاتو معها ما انا اخذه من دفتر اسكوينا اخذه قد كان يعني اسكوينا مالا ثوبنا اخذه لكن نظافه الشراعه امرتني صوب يوم فراجعوا الغوا معزيه صوبنا عليه الصلاه سنحسن وانا جلبسكم لباسك اذا فك حري يسيل وكنت يسين اتقاديسن ثوارا نقضو عمدور اللهبو امام مداري امبور هذه عمام وكما يتبعون وكما يتبعون كله قربصار وناجية واسلحوا رحالكم احلقين وصوبية رحاشة وحال الهراها متاع البيت لأخلقوا الهراها وحيالها لو كرو قبيسة لو قرران الساسوكال اشكو قودي دوشكو جركودي وناجية وحي اخلني احا اما كانت خريسين اما وحال منه كين حتى تكونوا هاتين في المراسطة العذوذية فأنكم إنكم شابة بغلطة إذا كنت برعمل هاتين إلا التنغتين ساوصوبي إلا التنغتين بر أو مقعيس كوركادي كوتال سيرو ديائي أو كلئا إلى الضيو معنى أن الإراهن وحوى أن الدهن هاتين ماذا تغيسين في أفيع أنوا اليسين قاتع لو... أو يعني هكذا سحن هاي والو يساء ملوهايو لفظي وحاج كجراء او الكيسي وحاج كجري انكم قادمون على اخوانكم انكم انك قادمونك وقالاتي على اخوانكم ولالهي فاحسنوا واحديث اسمكم لباسكم واصلعوا رخالكم يعني تتب مختلف تقاسي سخرحلو واركو انتهم هاي السحن والو وانا شخص يساق ايضا تكاليح كونه وحشك اجي حالك اشك اجينا اذي ان المعنى التي لباس كاده في رمايا لكي عوام تقليباته في شافعي ماله وعيده وليما اهت دكيرو دكيرو وعليين بحيه الوحشكات عادس كاده صعوذي فادي وعلي وكاستين مبكلمات يعني وحساتي فيه